اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآخرين والآخرين وفي كل وقت يروحين أما بعد إخواني وإحبابي في الله هوات الكريمة باتنا شبابنا الأطلال الأطلال هو ده العنوان اللي أنا أكلمكو فيه النهاردة ممكن تكونوا مستغربين هو أنا جاي أتكلم عن يوم البلانتين هولي الأطلال عارفين قصيدة الأطلال يا جماعة يا فؤادي رحم الله الهوى كان طرحا من خيال الهوى قصة الأطلال وقصدة الأطلال بتفهمك يا كل واحد بتحب واحدة وماتي معاها يا كل واحدة بتحب واحد ونفسك انك تتكلم معاه وتنلي عينك من النظر ليه بتفهمكم انتو بتعملوا ايه في قلبه بعض وانتو بتوصلوا بعض في النهاية الايه ان دي مش عشق ولا حب انتو بتعملوا ايه في قلوب بعض بس لو بصيته لقدامك ذهب الأمر وباء فذابي لم يكن حبك إلا شبحا انظري ضحكي ورقصي فرحا وأنا أحمل قلبا ذبحا تخيالوا يا جماعة وإحنا بنبقى في الكلمة بتاعتنا المرة وإحنا جايف من قصيدة الأطلال في كلمة الحب بزمن القهر أو حب الطيب أو الأطلال قد رأيت الكون قبرا ضيقة خيم اليأس عليه والسكوت عند أقدامك ويا تنتهي وعلى بابك آمال تموت أنا عايز أقولك في البداية أنت متحبا طيب أنت تبحي ضد طيار أنت تبحي ضد أموال واقع حبيب قلب الغالي أنت عملت مشكلة معها قبل الفلنطين بيومين عشان ما تجبلها شي دية وأنت مقالك شهرين حوش عشان تعالى تجيب لها البحمر دوب أحمر وفي النهاية معاكش جوز تجيب لها دوب أحمر هتتجوزها ازاي؟ هتسكنها فان؟ 95% من علاقات الحب اللي في المجتمع الوقتي بحار ضد الطيار في زمن مليان بالقاهر 95% انت بتوطي قلبك جوه مركب وبتحط قلبها معاك جوه مركب وبتحطي قلبك معاك في المركب ده وبتسيبوه يبحر وفرحانين بمنظر المركب الجميل اللي مرسوم عليه القلب الاحمر اللي الدباديب من كل جهه من جهاته بس لو بصيتوا للمشهد ككل وركبتوا المشهد ككل وشفتوا الامواج العاتيه الامواج المركب ده وبصيتوا لملايين اللي كانت شباب وبنات في جامعات وبره الجامعات مفاكرين ان الزوديا منبي والباكس الصغيرة بتاعت الحب بتاعتهم اتحطمت قدامها مواجي الواقع وعاش طول عمرها بعد كده انسان قلبها مكسور جسدها مع انسان وقلبها مع انسان تاني وهو حياته طول عمره قلبه مشروخ نفسيه مقهورة جسده مع انسانة وقلبه مع انسان تانية انت بتحبها انت مش بتحبها انت بتشبع مشاعر وعواطف وشهوة جواك انت لو بتحبها ما كنتش تعرضها للتجربة القليمة اللي انت قد ده مئات الالت من البنات اللي بيها عاشوا بقلوبهم متحطلة بيفكروا في الخيانات زوجيها ساعات وما يقدروش يتواصلوا مع عزوجهم ساعات ونظرهم يضحى ساعاته في النهاية عايشين ساعاتات بسبب تجربة حب قديمة تلموا قلبهم لها وكانت إبحار ضد الطيار انا مش عايز ولا أتكلم معي النهاردة الصراحة أنا عايز أتكلم معي النهاردة الصراحة وعايزكم تحطوا نموذج الأطلاق قدام عينكم أنا لسة ماتكلمتش حرام ولا حلال أنا متكلم الوقتي أنا بحاول أدخل定 قوة نفسيتك أنا بحاحول أحترم مشاعرك وأحترم عوطرك أنا ماتكلم مين أنا بكلم بالذي يحب فيها أنا بكلمها كل واحد بيحب واحدك وحبها من وبأ بكلم كل واحده أرباح شجوب قد شرف nasty وفيه قراءة أشكال ده قد شعفها حب الحب بيشعف الحب بيخلي الإنسان ده المشعوف هيجنب مش قادر الحب ده عطتها جميلة قوي انا يا جماعة مش عايزة أشوّر صورة الحب لأنه من الأركان سعادة الإنسان في الحياة طب ما يحبوا ربنا لا حب الخالق غير حب المخلوق حب طالق ده حب تاع أعظم حقفة قلبك ولكن الله سبحانه وتعالى نفسه لما خلق الجنة وخلى آدم في جواره في الجنة لا قالوش يا آدم كفاية عليك انك تحبني كفاية عليك الأنس دي تخلق له واحدة يحبها وتحبه خلق له حواء وسباء حواء من الاحتواء ده يمضلوه بتحضن القلب عشان النفسية عايزة حب عشان نفسية الراجل نفسه في واحدة وتحب المرأة نفسها إذا تحب أمان مع راجل يحب بعض الواحد نفسه في وحده طب ممكن يحبه إخوانهم في الله جي ما كثير من الناس تقول للبنت حبي أخواتك في الله وانت حب صحبة صالحة في الله لا لا لا لا لا ربنا كان ممكن يخلق لآدم صحبة صالحة كان ممكن يخلق له رجالة لذات زراخ يثلوه ربنا خلق له واحدة قبل ما يخلق له صحبة يبقى إذا كل واحد نحتاج واحدة يحبها وتحبه كل واحدة محتاج واحد يحبها يحبه كل محتاج الحب ده جماعة انا عارف أنا مقدر اللي انت فيه أنا مقدر المشاعر الفياضة اللي هو قلبك انا مقدر بركان العواطف اللي جواكي اللي محتاج إشباع أنا عارف ان الحب ده أعظم عاطفة ربنا خلقها في قلب مخلوق أنا عارف ان أغلى سعر أرض في الدنيا كلها انك تكسب أرض في قلب غيرك انك تكسب أرض في قلب حبيب يحبك وتحبيه انك تبقى ان اعظم ملك في الدنيا كله مش انك تبقى ملك على عرش ملد من البلد الابر من, من, من انك تبقى ملكة على عرش ملد من البلد انك تبقى ملكة على عرش قلب انسان سلمك قلبه انسانة سلمتك قلبك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تطمعنا في الجنه لما تطمعنا في الجنه رغبنا بالحب بين المرأه في الجنه رغم ان الجنه مليانه صحته جميله رغم ان الجنه مليانه ملائكه جميله رغم ان الجنه مليانه رسل وانبياء رغم انك في الجنه وانت في الجنه في جوار انش الله رغم انك في الجنه في قروض لوجه الله ولكن الله سبحانه وتعالى علم اللي في جسمك جواك وفي جزء جواك تحتك حب بين راجل ومره انا عارف ان الحب عطفة رهيبة بتحولك من انسان عائل ماشي وسط مدرات البشر اي انسان لانسان بقى غير كل البشر بقى في الحد بيفكر فيك انت بس قبل ما ينام بقى في واحد انت محور حياته محور اهتماماته بقى حتى بك انسانك غير الدنيا كلها عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترم الحب احترم حب السيدة زينا بعض حتى وهو كافر ومشرك احترم إن احترم من هي بشوطه بعد ما الاسلام فرق بينهم كيف على الكفر لحد ما رجع لها يا رب الله عا و ارضاها عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام شفع شفع لما لقى موغيث بيحب بدريره وهو عبده وهو كان عبده وهي امه أعطقت شفع عشان جعبه لبريرة عشان احترم الحب اللي في قلبه عشان كده شرعينا جماعة احترم الحب احترم كلمة الحب احترم سيكولوجية الحب ورغبة الانسان في انه يسعى دجاء الحب عاطفة بتخليك تغني لأول مرة في حياتك أنا طير في السماء فعلا بتبقى حاسف بالإحساس ده بتبقى حاسف إحساس ات وعدونا فطبقنا باللغه انا مقدر العواطف اللي جوه قلبك انا مقدر ان الحب عاطفه اولها بايدك واخرها مش في ايدك انا مقدر كل ده ولكن انا جاي اقول لك كلمه بقول لك لو انت بتحبيه لو انت بتحبها انتوا بتعرضوا نفسكم لعلاقه ممكن تدمر نفسكم طول العمر انتوا استعجلتوا على علاقه جميله قوي قوي قوي قوي على قد ما انت عليها من غير يكون الظروف مواكبه ومن ما يكون الشرع بيدعمكم فيها سلبت قلبك وقلبها في مركب نزلتوها البحر مرعب من غير ما اللي الحب اللي انت فيها واللي انت حطيتي انا عارف ان مركب الحب دي شكلها جميل قوي كثير عليها الفرحه وكتبه احمر, أحمر جواه البيت بريد كلهم كلهم عايزين يفرحوا عايزين يحبوا ويتحبوا بيحبوا ربنا وممكن, وممكن بيشجعوا بعض على الصلاه ولو شهوتهم غلبتهم في كلمه أو في مقابله بيرجعوا يندموا وبيستغفروا ربنا عايزين يقولوا احنا حبنا مش د ربنا ربنا مش ضد ضد ربنا حبنا مش ضد حبنا, حبنا ربنا انما مشاعر بريئه جوا قلوبنا تجاه بعض تسلمنا ليها ممكن بقرار صح او بقرار غلط ولكن غصب عننا ليه بنسلمين انوبنا لهذه البئر اللي مازيه. الوقدي المشهد من بره رومانسي او يا جماعة المشهد ولكن انا عايز اقولك بس لقي بص نظرتين انا نبص لقي للمركب الجميلة اللي انت رجباها وبتسلم قلبك ذي بصة فيدية و بصة بره المركب دي بصة جوه السفينة و بصة بره السفينة نبدأ بالبصة اللي بره سفينة الحب عاية التركيز معي قوي عايز اكتركيز معي قوي في البصة اللي جوه سفينة الحب أول حاجة هتشوفها جوه سفينة الحب وانت مدازس للسفينة وفرحانة وفرحانة بالنسبة الخضرة اللي بتنبت جوه قلبك وجوه قلبها البصة الأولى بره سفينة في أمواج مرعبة أمواج جاية من بعيد أمواج فعلة يا جماعة أمواج خطيرة أمواج مش سألة ومش بسيطة أمواج بتسهيل الماكس دي ضد الطيار 95% من علاقات الحب الساخنه هي احضار ضد الواقع اتنين شباب شالوا قلوبهم وحطوها في المركب الضعيفه دي ونسوا انهم نازلين في بحر هائج ضد امواج عاتيه حب ثم ماذا مستغربين بعد كده ليه ان القلوب اتحطمت ودي الاعمار راحت مستغربين بعد كده ليه ان النفوس اتشرحت انتو سلمتو قلوبكم لوهم انت هتجاوزها ازاي وتعين في المام الشباب اللي بيحب لعنده شقة يجاوز فيها ولا عارف هيشتغل ايه ولا عنده داخل ايه يدفع منه حتى ايجار مؤقت ويكمل مطارق الحياة ولا عارف طب هكافح طب هزافر ويجي يتصدق ساعة ما يجي يتقدم لها ده وام بيوجهوه بـ بـ بعمل بيوجهوه بصلبات قمة الاعناس وهم فاكرين ان لما يتعنتوا في طفعين جواز ابنتهم ان هم كده بيعززوا ابنتهم ومش عارفين ان هم بسبب بالفكر ده من حيث لا يقصدوا نشروا الزنة في المجتمع مش عارفين ان بسبب الفكر ده من حيث لا يقصدوا نشروا جواز العرب في المجتمع هدير اللي قصدنا كانت مشهورة الايام اللي باتت كانت بتقول عن عائلة تجوز الجوز ازاي في غض مجتمع النيش عنده اهم من انهم يستطروا بدهم الحب في زمن النيش الحب في زمن القهر الحب في زمن للأسف الشريف حب ايه ب بستين جنيه حب النيش ايه والمائل بستين جنيه حب ايه وغض النوم بثلاثين الف جنيه حب ايه والجرام اتهت بستة مئة وخمسين جنيه عن حب واثنين ويعني حب ايه وكيت السكر با عشرين جنيه حب ايه با عشرين جنيه حب ايه وفي عايز ينتحر ملاحب للمشنق بمئة وخمسين جنيه والانتحار حرام وكفر بالله حب ايه حب ايه يا جماعة ويعني انا عايز اقولك ان المرتب لعب الكورة لو جينا نبص له قناة يدي المسيق رد مليار جنيه عشان التأسيس بتاعها بس في البداية الكلام بالتأسه اللي كله فجوره رد بيتكلف ربع مليون جنيه انا عايز اقول لك ان احنا في زمن قهر يبقى لازم قبل ما تركب انسانة في مركب الحب وفي سفينة الحب يعني انت بتحباها تجال تتفكر فيها قبل ما تتفكر في اشباع عاطفتك لازم قبل ما تسلمي قلبك لانسان وتعشميه ان انت بعثي السفينة وانت ممكن في لحظك لا الواقع كله ضد انك تكمل معاه واتركب سفينة تانية مع انسان قادر ان هو يكمل معاك السفينة لازل تفكري معقل عشان ما تحطنيش قلبه عشان ما تقهريش قلبه في الواقع ده اللي هو عايش فيه انا مش عدو للحب أنا مش عدو انكم تفرحوا انا مش عدو السعاده انا إن تعيشوا سعاده الحب ولكن انا عايزك تواجه الواقع يقول لك واجه الواقع واجهه عشان تنجح فيه واجهه عشان تتعلم منه واجهه عشان تصلحه مش عشان تخاف قدامه انا مش عايز اقول لا في امل ولكن ما تسلمش ما تخليش إنسان تسلم قلبها لمركب الحب وانت متاش عارف بعد كده في ايه ما تخليش إنسان يتعشم ويتسلم قلبه لمركب الحب وانت مش عارفة بعد كده في ايه انا عايز اقول انتوا مش بتحبوا بعض انتوا بتشبهوا مشاعر بتتعجلوا عليها وفي النهاية للأسف خائف ان تكونوا بتجرموا في حق بعض بص للمنظر اللي من بره بصي للمنظر اللي من بره بصي للمنظر اللي ضد الطيار لو بتحبتها ركبتها سفينة عارف ان اخيرها قلبه محطم طول الحياه الحياة لو فعلا حب حقيني بينك وبينها السفن اللي بره السفينة يبقص بره السفينة هذين الامواد المرعبة هذين الامواد الخطيرة هتلاقي شاعر برضو ركب مركب حبه ضد الطيار وجيب النهاية في قصيدة الافلال يبكي ويسترخ وهو بيقول يا فؤادي رحم الله الهوى كان صرحا من خيال فهوى لأنه كان حب ولكن في زمن قهض كل ده أنا لسه في البطة اللي برس فينا كل ده أنا مقولت لك شو بص جواها هتبص برس فينا هتلاقي في حاجة تانية هتلاقي لي بيقول لك يا صخرة الملطقة وقض مزق الشمل ما مزق أريكي ما شيب الفؤادي الشهيد والشيب ما كلل المفرقة هي ودا ايه؟ ده يعني واحد تاني في علاقة حب محطمة بص برست فينا هتلاقي في سفون تانية عليها علامات سوداء اعلام سوداء هيتقالك انها اعداء هتفاجأ انها مش اعداء هتفاجأ ان ركب فيها اكبر حبيب ليك في حياتك وعصدر حبايب نيك في حياتك أهلك وأهلها نستميقين الشاب اللي جاي يتجوز وهو جاي يتقدم لبنتهم بعد ست سنين ماشي معاها في الجامعة حبوا بعض واتكلموا مع بعض ومسك إنيها وضصف إعنيها وخلص ألوف على مكالمات بودا فونطول الليل معاها وشييته عن نفس وبابا تجوزين مع قطاب التنسيذ او مع نصف التنسيذ وفي الآخر راح يتقدم لبنتهم وهي عايشة في الحياة المنبي وهو عايش في الحياة الوردي عندك ش هتسافر تشتغل برا ولا لا ولو هتسافر التسافر فيه وأتوهم قد إيه عقشك يا بني هتجيب إيه هتجيب الأجهز الكهربائية وهتجيبها مركز إيه وهتجيب العقش وهتجيبهم مين وهتجيب كم قوضة والشقة الليست هتجيبها هتبقى كم قوضة وهتعمل لديك فرح فين وهيبقى الفندق كم نجمة وهتجيب مغنيين مين وهتجيب لها شبكة بكام يا بني وهتجيب لها ألقظ وثلثير في الشبكة ولا في زمن الزهب 650 جنيه وهتعمل ايه مع بنتي يابني وهتكتب اي مكام وهتكتب لها مؤخر كام وهتكتب لها نفقة وهتكتب لها ضمراتها ازاي يابني احنا بنشتري راجل ولكن اختها تجوزت كده وبنتعمها تجوزت كده وجارتها تجوزت كده ولو انت بتحبها ما تزههاش قدام الناس وهتبقى جاهز امسا وانديني معات عشان لو ما اندسنيش معات انا هجوز بنتي لاي حد تاني جاهز ييجي لبنتي وانت بتشتغل ايه ومعاكش هادت ايه يخرج الشاب متحطم وتخرج البنت متحطمة هو الأهل بيعملوا كده ليه مثالهم انهما لما يصعروا الزواز هيعززوا بنتهم حلول فشلة للحفاظ على سفر الزواج المشروخة دايما في الفترة الأخيرة طلعوا ويقولوا بلاش طلاق شافوي طلاق عند المأذون ليه صعبوا الطلاق دول بيقولوا صعبوا الزواج عشان الجوازة تعيش ودول بيقولوا صعبوا الطلاق عشان الجوازة تعيش والحل لن طعب الجوائز ولا لطعب الطباق لأن ربنا لعمل ده والعمل ده لحل م ده إحنا فكر النال اللي اتركب banks فيت الزواج الحل م ده احنا نغير فكر الأهالي وفكر الشباب وإن أهله برخصة قيادة أسرة لأن قيادة الاسرة مش اقل من من قيلات عربية لو انت تركمت أعسزة ولا انت مش عارفة السوقي هتأْتِلي بني آدب لو انت ركمت اسرة وا انت مش عارفة السوقي هتأْتِلي أصفال كذا كذا الوالد والولدة لما أعناته البنت وأعناته الشاب وهما فاكرين انهما بيصروا له بالزواج أنا عايز اقول للأهالي انتوا بالفكر لا بإطلاق سبب لزنا كتير او في المجتمع بإطلاق سبب لجواز أورفي لتحطم شباب لحظة حرام لمعاصم وانتوا فاكرين انهما بعض عبادتكم وانتوا بطيعهم من بنتكم سفينة تانية عايزين اقول فاكرها عايزين يقول للأهالي اتقوا الله فينا اتقوا الله في الشباب هتفرح لما بنتك يبقى عندها نيش نيش وترجع لك مطلبة هتفرح ان ابنك يتحطم نفسيا ليه ما تحطمت بناتي الناس نفسيا وحطمت ابنك و... و... و... وزبت ابنك يتحطم نفسيا ببين تاني الحب في زمن القهر الحب في زمن القهر لو بتحدها, بتحدها ركبتها مركب انت عارف ان قلبها يتحطم فيه ليه زي في إيطاليا في شط من شواطئ إيطاليا عليه سفن كتير قوي بتحطمها بسفن الهجرة الغير شرعية اللي اتحطمت والناس اللي فيها ماتوا الشواطئ دي يا جماعة كل واحد كان راكب المركب بي دي وطالع من شاطئ من دول العربية كان ذاكر ان المركب هتوصل كان ذاكر انه مش يبقى سفينة محطمة من السفن دي زي السفينة للطفل السوري تحت حطم ورمه الشط وكلنا شفت الصورة بتاعته اللي قطعت قلبنا زي سفينت البرولولوس اللي كل اللي فيها ماتوا بتحاول تهاجم لإيطاليا مكانش حد يا تخائل من السفن المتحطمة في الميناء الإيطالي انهم يتحولون قصة مركب محطمة دايهم داي غيرهم عشان كده بقولك بص بره قبل ما تتحول انت كمان لقلب متحطم جنبه قلبين مشروخين عينين على وش المية بعد ما غيرهم وبعد ما ماتهم بص بره السفينة شفت الأبواج المرعبة هتبقى شفت تقدر تتجوزها ولا لأ شفت تقدر ولا لأ بدأت تكتشف معنا كنت استعجلت ودبت استعجلت ضفيت للسفن المحطمة حواليك اللي, اللي, اللي فيها قصيدة الأطلال للسفن المحطمة اللي عاملة زي المناء الإطاري ضفيته للسفن اللي عليها علامات الرهيات السوداء اللي للأسف طلعت السفن بتاعت أهالينا ضفيته الكفينة تانية وقفة من بعيد خالص مابتعملش اي حاجة في سفن الحب ديه سايدة سفن الحب هي اللي تحطها من الفها. رغم الناس من بعيد بيبصهم وهم قاعدين يضحكوا بحكة شيطانية لسفينة الاعداء لسفينة اليهود لسفينة اعداء الاسلام وهم قاعدين فاهدين ان الاسلام مش هيتحط مغير من خلال المرأة داي كونجرس الامريكي اللي اجتمع من ايام وقرر انه لازم يفرق الاسلام للمحتوى وان الحل الاساسي لتفريج الاسلام للمحتوى هو انه يطلع بنات بعيدة عن الدين وما لهاش دعوة بالدين فتفتن الشباب يعني تخيالي كده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السفينة بيبص عليك والأعداء واليهود وقفين في سفينة تانية بيبصوا عليك انت لما تركبي سفينة الفلنطين وسفينة الحب الحرام انت بتحزيني قلب النابي عليه السلام وبتبكيه وبتفرحي قلب اليهود والنصارى وقلب أعداء الدين خُذِبانَكِ نَتَحُق فَنْفِرْحِ قَلْبَ أَعْدَاءِ الْأُمَةِ ذو سفينة اثانية سفينة واقفة من بعيد يوجد سفينة تالية كبيرة قوي قوي قوي ضرّة بوجهارهم سفينة smallest سفينة كبيرة سفينة الإسلام في ثمن الغربة سفينة الإسلام التي تكذف في الوحل سفينة الإسلام هي مفرجرة غريبة جدًّا هي من الذين تحب و هاليا تحبoter لسفينة الأعداء التي تب Exper penalties اللي موجود في مركب الفلانتين قاعدة قصف نارا على سفينة الإسلام طيب ليه؟ بتقصف كذرا على سفينة الإسلام WITH Neil بتقصف نارا على اللي ركز فيها الشباب الملتزم اللي مرضاش أنه هو يمشي في الفلانتين WITH zal�� WITH بتقصف نارا على سفينة البنات اللي تحجبت حاجات هم المؤمنين ومرضاش تركب في سفينة الفلانتين ليه اشمعنى تفينتك كذبه فكر اشمعنى تفين اللي انت كتبتها مفيش حد قرب منك مفيش حد وقفك وانت داخلين من الجامعه بالدب دوب الاحمر مفيش حد وقفك وانت حاطط ايدك على كتفها على كورنيش النيل وممكن كمان بتقبلها وانت بتديها القلب الاحمر مفيش حد وقفك مفيش حد قصف عليك خالص مفيش حد قال لك رخصتك وانت ماشي في بحر الفلانتين في حين التفينه الثانيه بتتحارب وبتتقصف وبتتنمع مذكرتش ليه سفيدة الإسلام في ألف سفيلة قاعدة توديهها ضربات نارية وقاعدة تقففها وانت في مركب صغيرة جنب الإسلام ولا في ملك الحرب عليها ولا حد بتعرض لك مسائل كشتابتك ليه ليه كل متدائب بيتبسك بيديك بيتقصص وانت لأ ليه وانت لأ ليه ليه كل عالم بيمصر دعوة بيتقصص ليه كل داعية في مركب الإسلام بيتقصص ليه كل واحد صاحبك انت عارفه وعرف طبطه ولكن الإعلام قاعد يقصص به وانت بتشعارف الإعلام سايدك انت ويقصص به هو ليه بسألتش نفسك ليه بسألتش نفسك ليه الحرب مش على أي سفينة برفع عالم كيوبيت ولا على أي سفينة رفع عالم فالنساين ولا على أي سفينة رفع عالم جمايكا ولا عليه أي سفينة ليه دايما على كل سفينة رفع عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى الله ما نفسك حسيمك تفكر بينك وبين نفسك المنظر من برة أصن بقى منظر واضح برة السفينة واقع عاطية ضد الطيار مرة سفينة مئات الألاف من السفن المحطمة اللي كانت عليها القلب بتاع الفلنطين مرة سفينة سفن الأهالي اللي بستنياج بطلبات محطمة مرة سفينة سفينة مرة سفينة أمواج واقع عاطية بتدين اللعيب الكرة ملايين ممليمة بتدين المدرب المتخب القوم المصري عندنا بتدينه 72 ,000 ,000 دولار في الشهر يعني مليون ونصف وانت شاب كفحت وتعلمت الموت نفسك وما ستش لاقي 1500 جنيه يصرفوا عليك شهرين فدهيك جوازك ومليون ونصف لواحد بيدرب المنتخب بس غير المكفهات والحوافظ ومكفهات الإنجاز بيعملوا دورة دورة الأمدية العربية الجاهدة الأولى لها لا في القاهرة 100 مليون جنيه للنادي الأول 100 مليون جنيه يعني اللعاب اللي يقوم على ذكرة الأحساسة يأخذ 45 مليون جنيه وانت قاعد ما تشعر تعمل ايه مظهور الحب الزمن القاهر الأطلال قبل ما تتحول سفيدك لسفينة مكتوبة عليها الأطلال قبل ما يتحول قلبك وقلبك لقلوب مكتوبة عليها الأطلال أنا عايزكم تفوقوا وتفكروا في الواقع اللي اخر حاجة قبل عايز اقولها واختب بيها اخر حاجة عايز اتكلم فيها واختب بيها يعني <تصفيق> النظرة جوه السفينة النظرة جوه السفينة ان انا عايزك بقى تبص جوه السفينة بتاع الحب ده هي نبص مع بعض جوة السفينة لأننا في الأول كلمتك عن الواقع في الأول كلمتك عن الواقع وعن الحياة عشان ما تحتيش إنه ضدك عشان ما تحتيش إن أنا لا بكلمش عن الحلال والحرام بس نبصي للواقع جوة السفينة هتفاجأ إن حالة الحب دي ما طلعتش حالة حب دي ظلق جريمة حب هتفاجأ إن الحب ده حرام هو في حب حرام وحب حلال آه في حب بيؤدي إلى شيء حرام في حب وفي حب لا يؤدي إلى انتكاب حرام في حب حلال وفي حب حرام طب يعني حب حلال وحب حرام وفي حب حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرق ذلك لا محالة فالعين تزني العين تزني وزناها النظر كل نظر بتبصيلها لأنها مش مرضك حرام زنا عين والعين تزني وزناها السمع كل كلمة بتتكلم معكم كلمة عاطفية زنا سمع حرام والقلب يهوى ويتمنى وإنت قاعد تحلم بيها وإنت تحلم بيه زنا قلب ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه أنا عايز أقول لك يا جماعة حرمت إن واحدة تصير شهوة راجل بكلمة بموقف أمال اللي بتخلص معها بقى لما ربنا قال ولا يضربنا بأرجولهن ليعلم ما يخفينه من زينتهن حرام إنها تضرب برجليها بس تصير شهوة راجل معادي جنبها أمال إنتي وإنتي قاعدة قدام المراية ساعتين قبل ما تقابليه عشان تستثير شهوته تجاهك وتستسيري عواصف متجاهك تبقى الحرمة قد ايه دخلت برجليكي ربنا انترفاها في قرآن وما قال انت تعمل وانت بتنعمل صوتك في المكالمة وانت بتنعمل صوتك في الكلام معاه وانت بتتمكي قبل ما تقبل ايه وانت بتنقي احسن لبن يخليك جديلة في عناه ويخليك مثيرة في عناه عشان يبضل يحبك وانت بتعمل نفس الكلام ده الرسول على الفلام قال خير وصفوص الرجال اولها و و وشرها اخرها وشر صفوف النساء أولها الست اللي داخلت صلي في الجامع وورا الراجل ست داخلت صلي في الجامع ولكن ما أرام من الرجال رسول الله عليه الصلاة قال لي شر الصفوف يعني كلما الست بتقرب من الراجل بتبقى شر النساء ودي في الصلة جوه الجامع وما اللي مش بتقرب منه اللي بتسلمله اديها وبتسلمله عنيها وبتقعد جام مختار بيضة على نادي أو على كافيء مفتوح او بتقف في قصة الجامعة معاه يبقى دي اللي قربت من الرجالة يبقى شكلها ايه وهي خارجة بتقول يا قرض تهدي ما عليك يقدي المرأة الصالحة راحت لسائلة عائشة رضي الله عنه بتقول لها طبط حول البيت سبعا واستلامت الركن فقالت لا أجرك الله ليه يا أم المؤمنين ده نلمست الحجر لتوت قالت لا تخالصنا الرجال ما انتعشبت أقرابك من الحجر لتوت يقيدا خبطت رجالة ورجالة خبطتك لا أجرك الله ليه تتخالص الرجال الرجال أجماعة كان مناسبة مسيحية الأمة الإسلامية عندما تحتفل ده الوقت احتفال مقدس رقم واحد الفالنتين القدس فالنتين رقم التنى الكاسمس بابا نويل السانتا كلوز رقم ثلاثة شام النسيل يعني اخواننا كم مناسبة الوقت في التشبه بأمورا درجة التشبه بقيت مرعبة وربنا سعى تعالى بيقول وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهروا لقلوبكم وقلوبين ده نبس احتياج حياتي عام ولكن في النهاية من وراء حجاب تخيلوا كده وحنا بنتكلم في الأمر وصلنا لإيه وربنا بيقول ووجد من دونيهم امرأتين تزودان من دونيهم منعزلات على الرجالة تزودان منعين الغلم بتاعهم اللي يختلط بالرجال عشان وابا نفسهم ما يضطرواش اللهم يختلطوا بالرجال وبيقولوا لنفقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير اللي خرجنا احنا يموت من بسبب إن أبونا شيخ كبير مضطرين إن احنا نشتغل ونخرج أنا بذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرق مع من هتهرب من ربنا في اليوم الجهام هتهربوا من في يوم القيامه معاك 50000 سنه من اول الحشر انا عارف ان النفسيه بتحتاج احتضار ولكن في الحلال رساله النبوي بيقول حتى اكون احب اليك من نفسك والناس اجمعين حتى اكون احب اليك زي ما ربنا قال احب اليكم من الله يبقى الشرع ما قالكش ما تحبش لكن قالك مين الحب مين اللي على عرش قلبك ده الحب في الشرع طريق لضل عرش الله رسولان تحب في الله تضيع ده ليه تضيع السواب ده ليه بإصارك لحب حرام على هذا الحب لحد ما ربنا يا رزوك الحب الحلال يا أخوانا لو جينا النهاردة نشوف نشرة الأخبار بتاعة 14 اثنين أو مبارح نشرة الأخبار المنصرين نصوا كم واحد في الأمة الإسلامية الشيعة شيعوا كان مسلم في الأمة الإسلامية اليهود مدرح خطاته قد إيه عشان تجميل الإسلام النصارى والأمريكان خطاته قد إيه ضد المسلمين نشرت أخبار أهل الباطل يوم 14-12 يا طرى لو جمتنا نشرت أخبار أهل الباطل على الكرة الأربية كلها هل إيهما عملوا إيه مدارح والشباب بتاعنا غاصل مش دارئ إيه اللي بيحصل أنا عايزك ورق. تجيب ورقة وستقبل فيها المكاسب وستجيني ورقة وتكتب فيها الخسائر ورقتين كل واحد منÉتك結果 Celebration ورقة فيها المكاسب ورقة فيها الخسائر لو انت كملت في الحب building المكاسب إليه؟ المكاسب انك حFiشًها كانتير معiezوق وعطبي المكاسب انك مستمتعه أعنين كلها نظرات إعجاب ليكي المكاسب انك حكفت الكيانك طب الخسائركم يا لزوج المستقبل اني مش عارك مش ملكك الخسائر انك ممكن قلبك يهضع طول عمرك لأنك ممكن 1% أو أكثر مش تجوز الإنسان ده الخسائر أنك أنت أخضبت الله عليك الخسائر أنك أنت ما استفدتش لدينك وقضي الدينك وحملت عليك ذنوب كتير الخسائر فكروا يا جماعة طب لو أنت عايز تتوب هات ورقة وابتوب فيها المكائس الورقة فابتوبها الخسائر لو أنت تتوبت إلى الله من الحب الحرام الخسائر إن قلبك هيتكسر شوية ولكن مع الزمن ما تقلقش العاطفة دي تبدأ تروح واحدة واحدة وممكن ولكن المكاسب ممكن ربنا عشان انت سبتها في الحرام يجب عليك في الحلال المكاسب ان ربنا يرضى عنك ومن ترك شيء الله عوضه الله وخيرا منه المكاسب ان من فقد من وجد الله فماذا فقد ربنا يعوضك المكاسب رضى الله المكاسب فرح ربنا بيك المكاسب يبقى إذاً عايزين نفهم المعدة دي يا جماعة عايزين نبص جوه السفينة ونفهم المعدة دهية عشان يعني دكتور أحمد شنهاد له كلمة يعني بعد عشر دقايق في الفلانتين فانا عايز أديكم توصيات إنهائية التوصيات إنهائية لكلمة الأطلال لكلمة الحب الزمن القهر لكلمة حب ضد الطيار التوصيات النهائية التوصيات الأولانية يعني خذ الحب الحلال اختار الحب الحلال يعني أخبرنا احنا في زمن يعني رموز الحب الغير الإسلامية احنا عندنا رمض إسلامي كيوبيت رمض يوناني او رمض يعني إله للحب طيب طيب طيب رمض مسيحي طيب احنا عندنا رموز اه عارف يا شيخ ايه عبلا وعنطر يا عمي ايه بس مجاهلة يبقى قصوا ليلة زي اللسان طب الرموض الإسلامية إبراهيم ناجف قسط الأطلال ولا إيه أنت عارف إيه رمض الإسلام اللي عندنا للحب إيه حياتي إيه هو محمد مين سيدة محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله أعلى نموذج للحب في الدنيا كلها أعلى نموذج للحب في الدنيا كلها كان فيه درس كنت عملته قبل كده في كل الشغابيك اسمه الرومانسية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرومانسية في الإسلام عن قد إيه الحب و قد إيه دينا مليون من قديان حب قدام رموز غربية وخلاص إنا معنا مش حسين الحب كان في حياتنا إنا مع الإنسان كان دا اللي كان بيشرب من مكان السيدة عائشة خلاص والسلام ويتعرق عرفه بمكان السيدة عائشة يأكل مكان السيدة عائشة علي أن نتواصل ويمص عليه وأقوله الحب ويأتب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قدر يعني كان يعلن الحب